الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبركة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين ما بعد قل مؤلف رفاق الله الصلاة بين الصلاة ورؤية الله الصلاة بين الصلاة ورؤية الله قل ملنقو لمهيم سان قل إن ويلقانا على تروجماه لشبك كل موجة أنا هام يا كمونا ملأك سبحانه تعالى كل مؤمن نكون نعمة قبوا في فوني كيشو آخرى زيد النعمة هي قالوا تجوكم جا في فوني وتنعمك كل أينا نعمة لك في فوني Insha Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'uliza azidukum shay'an niwaongeze kito atasema alam tubayyidu wujuhana alam alam kushatofania mengi ya rabb eh sitaona Allah Subhanahu wa Ta'ala tayakshifu alhijab watamtazama Mola wao Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja atasahau neema pepone yote tunakuwa nani anatoma hiyo sasa لاحظة ترجمة الصلة ما فنغمانا يليو وحسيانا ليناء صالة نكمونا الله سبحانه وتعالى شمعناها فعنا يجيكم ب المحافظة على الصلاة نسباب يو يكو يفادي نعمه نوانا يعني كون يمتوك يفادي صالة سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى نمونيكمونا مولاوكو سبحانه وتعالى كيشو في فونه إيه له معنى هي الموضوع كيشا يقول ان تمام لنا ان تمام لنا حقيقة كتمياء نكو تام يعني كو كامل نعمه فينا النعمه واكمل نعيم اهل الجنه لو كمليفه نعمه ذوات و يعني واط و peponi نعمه ذو ru'ya terabbihim al'azim bil jala'i wal jamal litakamili kah wa takapo kumona mola wao subhanahu wa ta'ala mwenye utukufu mwenye uzuri subhanahu wa ta'ala na hi ni'mah hi ya kumona allah subhanahu wa ta'ala ndio bahjat qulubihim ndio uremo wa imano wao kila mu'min moyo wake utakuwa takwana bahaja yani surur takwana surur nyayo zao kumtazama mola wao subhanahu wa ta'ala wa qurratu uyunihim na ndio kitulizo cha roho za waumini kesho afira roho zao zitatulia au macho yao yatatulia atakapokuona mola wao subhanahu wa ta'ala wa a'zamu hana'atin wa a'zamu hana'atin ndio kitufitutchi kituki ko kwa kitakatuliza roho موه موافقوا تفسه هناء يعني هنية تفسه تلف ولذة ولذتهم في دار النعيم من يوم تام ويعو لما تام ويعو وين ينوب النعيم يعني فيبون يعني فيبون يا أبونا جنبو تام وتعلق في سن تام وكمله واضح هذا السكِّر حديث نهي عن اعتقاد أهل السنة اعتقاد أهل assadana <coughs> Allah Subhanahu wa ta'ala ni nur wa an nuru zik nur zik wa kunan nur makhluk kunan nur makhluk nakun an nur ni sifah Allah si makhluk بيث بيعائ konkūré w Calvin بجري لتفاوط النور المخلوق نور اليوم بقى. كما الله قلتا sagte الله نور السماوات والأرض مثل نور هي كمشكات واضح الله نور السماوات وارض يعني الله منور منور السماوات والأرض لهذا دليل على أن هذه الانارة claiming تعاون نور ينبينيون نور أنرض مخلوق. الاخرى تعال Ü northeast Lalu kau diwal gigu pigu tak kufa, hatuhi, walau tu tak ketahui, walau nur yang muzi itu sababu makhluk ini nur tu najiun apa dunia ni, nur makhluk. Ama nur wa maqam bani sifa ya Allah, hakuna tamtum majazakuhimilbiyan, tak ciami, tak ketahui, walau liman gumzima atau pasuka tak ketahui. Nio Allah sana taala kan yli hadith di Sahih Muslim. أسمح حجابه النور، حجابه النور، هي نور مخلوق. إيشن بدل بس ما لو كشفها لا أحرقت صبحات وجهه، إن النور توصف يا الله. وهاي حديث من ده النور ميل. الله لو لو كشفت صبحات وجهه لم لا أحرقت لا أحرقت كل صبحات وجهه. إليه من انتهى اليه من قد في حديثه حسبي الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى لا تستطيعون رؤيه صحيح في دنيانا كبساء ما كيتوziyo sisi tusimuone maana mwanzo haditha sa inna Allah yanburu ilaykum azileen qanitin hijabuhu kizizi kidatuziyo sisi tusimuone sahihi nini an-nur ni nuru sahih sini. Waadhih hada an-nurul makhluq. Hini nuru liyawwa, bado si nuru Allah. Sasa Mbere kalau la ukashafa la watondoa hii hijab. Ambao ni nuru pia. Ndio asemala ahraqat subahat waji, yani nuru wajehi subhanahu wa ta'ala na hii ni sifa yake. Hii haikubwa. Ndio maana Allah sasa tunakasema itachoma ulimwangu mzima, law Allah sasa enda kafungua hiyo hijab tumuone ulimwengo utateketea kwa sababu gani kwa sababu mwana adam hawezi sahi kumuona allah subhanahu wa ta'ala wazi ghairu wazi ndio musa alayhi salam alipoona tajalli hajamona allah tajalli alibzimia atakakufa na jbali dhak wazi naye ni sha'a'a ya allah subhanahu wa ta'ala sasa tu yati swali watu watu waamini wataweza kumuona mwana wao sana sana mbona huko hawachomeki la mambo ya akhira tafauti na Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira atagapa wanadamu nguvu ya mwili za kuweza kuhimili haya za kuweza kuhimili alidhika mambo ya akhira usiyekisie na duniani qabsa ma ya Nah hadis yang lalu tu menyebutnya, hadis yang penuh penyebutnya, wamba si ko yapliama, punya kisma muda Allah Subhanahu Wa Taala 50,000 tahun. Nah jua tadi nuh semb s jual tak kuha pa jual macam. Nana saya tak kuhamil kisma apa 50,000 tahun. Si ko hamil itu jual ikhlas kuha pa. Bukankah kisma miskumaja kisma بونا آخرة تسمامة، قنين آخرة تسمامة، بس ب الله من كويسة شخ، كويسة حتى سا هي كويسة بتصو ور تسكموية وإذا كسمامة من ألف وخمسين نيو سكوموية، نيو اللي كوهى ببوني وتوس، تايوك فيلم بالي، نانة أزه، حتى اللي صفي كوهى، نيو اللي كيا مايلي كرات والشيني، كتشكل كده كلا كيتو في لكني كيشو آخر التكوين يتوس نو تسممه مئة ألف وخمسين خمسين ألف سنة نكونك عادي بقى واضح وهاي هو أحوال الكيشو الأخيرة هي أحوال بسيط أنا سوسي سكير وكسماع كل التبزات بت بتزشفنا الله تحقيقين كازيك واقف سكازيك يبولون تميلي الله سبحانه وتعالى وهاي الله سبحانه وتعالى ننور. لكني يعني. نور لكن نصفه يك نور نزل النور زلكو يا كائن السوسة أبزلكم أبزتكم أثار نآثار الدصفاء كي ذل مخلوق ذ النور الشمس مخلوق نور القمر مخلوق هي نور التناطميات ذ مخلوق ثماني تجون تو هي سصفاء الله سصفاء الله, الله سبحانه وتعالى وبوسج نعاني بين هذه النور ب طيب روا مسلم أسمه من بقية إمام مسلم في صحيح عن صحيح ابن سنان الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم سيم إذا دخل أهل الجنة الجنة واتو بيبوني وكنجيا قال سيم تومي صلى الله عليه يقول الله تبارك وتعالى الله تسمى تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم بعد أمينكون نعم زو بيبوني الله أليس Mataka kiti tingini au nema nyingine ni waongeze Ziyada Faya pulun Alam tubayibu juhana Huku tungarisha Uso zetu Nyuso zetu za sasa Alam tudukil na ljanna Kwani huja tuingiza peponi Watunajina minal naru na huja na moto Yani haya tutosha Haya ilu tufanyia yani Sitoona tumeneaneka sasa wa Kala عسى ما تنسى سلم فيكشف الحجاب إندهي إنده نور بخلوق فيكشف الحجاب أتوى نروح الحجاب يعني ما تنسى كمونة واليومين فيبون عسى ما رواية فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل حوالو يومين وطهونا هذا جواه كعبة ونعمه كماله كمونة أص وملاص سبحانه وتعالى فهو هي حديث كويس hi hadithi iko hapo sasa kuelezea uhusika kwambia akuelezea hiyo sila wa baina ru'yati llahi was salati sila tunabaina wewe kuruzukiwa hii neema ya kumuona mola wako na sala kuna mafungamano makubwa yani sala ni sababu kubwa sana ya kukufikisha wewe kwenye neema hiyo faman kana min ahli فهو hariun bihadhal min al بس al-a'zim يعني yeye يعني jadiri yani hari yani mara nyingi astahiki zaidi kumuona kupata neema hii bas yeye ni mwenye kustahiki zaidi bi minnal azim fi neema kubwa astahiki zaidi mtu kama yeye kumuona molaenzi wa man kana mudhayyi'an fahwa harium bilhirman yeye astahiki zaidi kunyimwa hii neema nayo ni neema ya kumwona Allah swala ndio sababu ya msingi kabisa ya mwanadamu kupata neema hii kwa ahli alkhusran mkatusa watu waliohasirika kesho akhera sasa tupatie dalili ya hii masala yake eh weweza kusema dalili iko wapi ya kuonesha kwamba sala ni sababu ya وقد دل على هذا الارتباط امكوجa dalili kuonesha mafungamano haya yani baina sala na wewe kumuona mola wake alkitabu wasalla amekuja dalili kwenye qur'an zaonesha maslahi na zimekuja dalili kwenye hadith kuonesha maslahi ili utoke bila shaki ifuachako kirehe hoba haya ni masala ya kweli amma alkitabu amma dalili kwenye الله سبحانه وتعالى كambia وجوه يومئذ الناظرة يعني aelezea siku ya kiyama watu wataganyika mara mbili watakuwa na nyuso mbili kesho akhera وجوه يومئذ الناضره وningine nyuso zao zitakuwa zinangara minanbara yani nuru nyuso zangara za mimetupa إلى ربها ناظرة زينكمونا ملوات سدى تنارة كبتية أثار يأيل نور يا الله سبحانه وتعالى أنا الله سبحانه وتعالى نور كم من يبي البتية شاء وهي تنارة كبتية أثر كد كآثار يصيغ يا الله يا نور نزلت آثريك سينوصل تنارة واضح سَسَيَوْنِ أُصْوَى إِنَّا قَانِتُونَ يعني هي طبعا يرومين يومين بالعكس في كنومة ووجوه يومئذ باسرة ناس في قيامة كنا نوسو زنينة زي تكوى يعني مسودة كالحة زي تكوى زي من السناء نوسي واضح وهو نوسو كفار يعني مشرك وتتوقع كشو آخرة باسرة نوسو زاوزف حاله يعني كالحة زي من جوك زي من السناء يعني مسودة نوسو tafunnu an yuf'ala biha faqira wewe ukizitazama zile nyuso tafunnu utajua ayuf'ala biha faqra kama zitakonda kuteshwa ukizitazama tu zile zinazovsinyana neusi tafunnu yani taalamu utajua nyuso hizi zaenda kwenye faqira yani dahiya maangamivu dahiya maangamivu makubwa huitwa dahiya au muhlika jambo lenye kumwangamiza mtu huitwa dahia au muhlika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 eh wa komeke basi na kumuasi Allah na syirikisha Allah kama wanaogopa kutoka kwenye soizo basi waache yale mabaya waache shirkiyat do all eh? Allah hich kimila cha kumkomesha kalla eh na wakomeki na warudi nyuma na wazingatie waabeh wasipofanya hivyo Allah akukumbusha idza balaghati ath-tharaqi wakati huo ikifika sasa mtu alas anta Idha balaghatit taraq yani ruhu ikifika kwenye turqua at turqua ni ubn ni hizo udam si nukrati alhalk si nukrati alhalk ni mfupa iko kwenye shimwa lako apa ko apa chini siku na iko shimwa alafu pande huno kuna mfupa na huno kuna mfupa hii hicho turqua hii mfupa si njio cha mfupa wa mitulinga yeye huu na huu mmoja sasa hapa katikati kuna kichimo pumfopa huu huitwa turqua na huu mfupa huu huitwa turqua sasa hiyo ndio taraka sasa Allah sema ruhu wasipotubia mpaka ikafika time hiyo ruhu imefika kwenye turqua imefika hapa yani ato, kwenye gharghara sasa hiyo khalas hata ukamaliza tauba kwisho sasa aambia Allah atuambia watakutubia tubia, tubia kabla hapo yani ndio maana kwa hivyo hizo nyuso zisipotubia مباك الروح يكثفكم في طرقه يكثفها في قناتينها، وقيل من راق، وقيل من راق، يكسمه يعني ملاك يكسمه، من راق هي متفسرة متسلمة، متفسرة متسلمة. ابن عباس رضي الله عنه سمع من راق، معناه أن ناني تكوجكم زنقة هو يبان، يعني هو تطونني مجانجا، أنا مراد، كم كيف؟ Sasa hawajui watu kwamba maradhi yale hayana dawa. Sasa hito wenyewe wako zunguaji wenye kumsomearuqi wao tu amsomearuqi mtu kata roho. Badali washughulika na mambo mengine ya kumlakinisha shahada na nini? Wao wasomearuqi. Eishistafid mna? Kwani ni mgonjwa yani? Si mgonjwa. Yule si mgonjwa ni roho iko hapo. Sasa ukija ukimfanyia ruqya, mnaistafid mna? ناني تفوجكم صني رقيا هو أポイ نهمرادي كوم بسيمرادي ها يوافق يو كتران تفسير يفيلي وقيل من راق نملك الموت التوليد ولأعوان ولملائكة الجنان ويب من راق معنى أقواله تكون من الرقيا من الرقي معنى هيك يفيلي من راق يعني من يرتقي مع مع الروح ملك الموت بعد كويتو إلى الروح التوليد ولا سيد زاد ناني روحي شافو تبدن نوجه كل مجا تتك كل ملايك أتكتاكو كربية كربية كربية لخمسه ونتنه وسبابه يو خبيفة يلي نفس نه نكا هو ينكا كل ملايك أسيما لا وولي ذانا من را ناني تبدن ناوكو ملايك يروح كل مجا تتك كل مجا تتك يذو معنا هزيان معنا زاكي بيلي نزو تنساو نزو تنساو هناك نقول كاما ukisema maana ya kwanza ni sawa yani maana tafhiria na ile rukya ukisema maana pili pia ni sawa kama kutubia mpaka pale roho yapanda pia hano faiki chochote na hayali wazi wadhanna انه الفراق na akajua kwamba وصابه روحه وشك في كهابه كلما يتين عليه وإله والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق هنا كناية كناية كونشة شدة بعد شدة كيف تجعل شدة يا كوانزة شدة فيه قال مجاهد مجاهد رحمه الله سيما اجتمع عليه شدة نزع الروح وشدة هول المنظر إذن بالساق يا كوانزة نساقه فيه imekusanyikana kwake uchungu wa roho kutoka na utishio wa kule ninapokwenda na ninapokuona kulivo jehanamu au yamtishia pale mambaro no, ndo maana sab bisab iltatiana saqa ya kwanza ni yani, shida ya kwanza bisab ni shida ya pili ime tatiana yani zimekutana shida ya kwanza ya ile kutoka roho bisab na shida ya pili ya kule ninapokwenda pia kubaha ndio maana ya hii aya ila rabbika يوم أئذين المساف يعني قاموا لواك سكوهين دونا كوكويندا يعني مساف يعني يساقوا إلى الله هي سكون سكون بقام بقى باو إيه وفلك وساق دليل الله سبحانه وتعالى سبب نيني يهاب كفك فاني وهايات سبب نيني فلا صدقة ولا صلاة ولا صلاة شيء كتو صدقة دنياني وفي كزاكا زفرافي وفي كزاكا ز زسوننا زكوجيتوليا زوجها تون إذا سلنا، نزل سنة نزل هذه ولا صلا ولا هصلي حكوا من يكصلي فلا فرادي ولا فلا يصلي هذا غلط هي عند يصابابه اللي في كشيها وها ولكن تذب وتول لكن من يكبتان ومن يكبانج ويا له كوجك توك الله فسومي أنا على كها فسأسكت إذا وجود دلالة وجود دلالة كم بيا قوله الله البسمة وجوه يومئذ ناظرة نيوس نوسكونا نوسكوه يسيقوه زيني كون نارا أي حسن انزوري بهي يزيني كون نارا مشرقة زيني كوتوه ميالي مسرورة يعني ميالي نور مسرورة زيني كون نفراها إلى ربها ناظر أي تراه زيني كون الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصاره وما تجاوه عليه قال نائم قال الحسن أسبأ الحسن بنالي الحسن البصري وحق لها نزاستحق زين زيني استحقه زينيوسكوه أن singare ni hakia yake hizo nyuso sikwa akhira zinyare ni hakia cha kwa nini wahia tamburu ila allah na hali hiyo zinamtazama allah kwa sababu allah subhanahu wa ta'ala ni nuru na nyuso zikitoa nuru hakuna ajabu yani ni sawa sawa zingare kwa sababu ni athari ya sifa ya allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ni sifa ya أهل الوجوه الباسرة، زين ينصهيز الباسرة نازن ذب الكالحة القاطبة، زين يكو تشوك يعني زين يكو سيناء القاطبا زين يكو كنجانا زين يكو كنجانا زين يكو كنجانا، وذكر وذكر في جملة أعمالهم إيش الله أكتاجا نكتيك أعمال زلوا سببيش نصزاوز كنجانا نذكر جيزا مني تركوا الصلاة نكواتها صح، لو كسمى بلفا صدقة ولا صلاة، وهم kuatasala ni sababu ya mtu kuagiza uso هذا kesho akhera na kutoka umekujana ana sikiza hujiuliza lasema fadalla jambo hili likadulisha kwamba anna ala ahli alqism alawwal kwamba wale wenye uso za أهل au huju nyuma ni nadhira wale ahlun nawar an-nadhra wenye kung'ara uso wena mura ila allah na kumtazama allah hum ahlus sala mafhumu sababu mko mabasi nini kwenye sala kwa sababu gani kwa sababu wale walio kutoka uso zao giza imetajwa katika sababu iliyowafikisha hapo kuacha sala Kwewe ikiwa kwa ikiwa kuacha sala ni sababu ya kutoka uso giza basi namana kusali, ni sababu ya kutoka uso wako mingara bila kinyume eh na ikiwa uso wako si ya qiama utangara hakuna nuru ile ilobakia kesho hakuna nuru ya Allah jua hiyo ile taondoshwa eh mwezi inshaqqa al-qamar ma yajidu hakuna nur wengine sipokwa nuru allah subhanahu wa ta'ala fa dalli ala annahu sababu ilifika pale kwenye kungara kule nini asala ikia sababu ilipowafikisha hawa ovu pale ni kuwatasala basi na sababu ilipowafikisha hawa kumuona allah ni kuifadhisala wajeh ie ndo maana mafhumi ya aya inavyopelekea amma dalili ya sunnah ya hadithi iko wazi zaidi kuliko aya منك أيان قم أفهم، لكن السنة الحديث مفروض يكون تاجا منطقي كثا واضح، أي نهج يكون حتى تابو كيله. سكيل هذا الحديث يا سما، وأما السنة، أما دليل يا سنة، ففي الصحيحين مفروض يكون بخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكيف جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سما، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قوة مكاء مبالي يمتومي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ما راتومتومي أكتزام موزي يعني أسيك ليلة البدر أسيك وبدر يعني أسيك للموزي هم كمينيك خمسة عشر وكامل أكتزام موزي هيفو متومي صلى الله عليه وسلم فقال كشعك ونبيعهم الصحابة أما إنكم سترون ربكم أما نيني أما حكيكا نيني Sitarauna rabbakum mutamona mola wenu kama tarauna hadha alqabr kama mnavuona huye. Eh awambia masaba. Hivi mnavuona mnavuona yule mwezi, hakuna mtu anayempinga mwanzake. Kungangani, kuna mtu mwezi kama huo mkubwa anangangana kutafuta? Ah? Eh? Yaani hutamtefuta pia mola wako yuko wapi tu muone. Vile unavoona mwezi umakuelekea hivo ndimo utakapomuona mola wako sana. Hutomtefuta wala hakuna mtu Kukitoka pala inje. Kuna mutuza kuzio so ni mwezi. Ata magorofa ya kuzio ya manyu. Kauziyo. Masa Allah ni itu. Mutamuona bila kupingwa na kuzio. Hakuna mutuza kupinga wala kitu kita kupinga. Wa eni mutamuona kuhusahali. Kuna buwona mwezi itu wamekamilika so wawona kuhusahali. Ama utaputa kama mwezi kuanda. Ah, Mwezi kuanda nuhasho taunishana. Ule waki. Lakini mwezi ukiwe badir. Hakuna naambiwa tazama kila mmoja uone kwa usahali basi hivyo hivyo mtamwona Mola wenu kwa usahali kama mnavyoona mwezi wawe Alpoaambia msahaba hivi kisha akawaambia akawafasiria maana yake maana kama tarauna maana yake nini la tudhamuna fi ru'yatihi hamutapingana hakuna mtu atampinga mwanzake asimuone Mola wenu kama kama hakuna nae pingwa utazama mwezi ikiwa badar Sasa akatadiya sababu. Nikana masahaba wala puwambiwa hivu, nyoyozawu kama zili, nza kufikiria. Basi jyamogali, katufikisha sisi kumwana Allah, ntumi akawajibu kabla kuulizwa. Akawambia, fa in istatatum, mukiweza, mukiweza, alla tuglabu ala salatim, musilememe kuswali, musishinwe nasala, ipi, abla tului shams, Soala ila ya soliwa kabla jua kutoka Mukiweza musikose hiyo soala Yani alfajr Kwa kabla gurubiha Na vile vile mukiweza Musilemewe, musichoke Kusali soala mba kwa mba ya soliwa kabla jua kuzama Yani asra Hiza soala mbili Mukiweza kuzihifazi bila kwa shinda Fafalu basi kanyeni Biyo ili muje upatukumuona na Mula venu subana taala kama mnavuona Wadha yamiru wadha Kwa ibah hadithi kuwazi, kwa sababu ya bebe, kumwona mula wako, kama wana wawona mwezi, khifazi salambele, jizis kupiti. Nah, ini amanan hizim bilu, yani zote thano. Lakini katika hizot thano, muhimu zaydi hizim bilu, zaydi, klik usah zangyini, jizis kupiti. Yani, ya sema salatu al-asar wal-fajr. Kini salat al asr ya saliwa kabla al-gurub, na salatu al-fajr, ya saliwa kabla tuluhishan. Hizi salambele, bil-akhass, عندما يقول حديثي كذا يقول لك خاصة فضل عصر نفضل صلاة الفجر ثم قرأ جرير كيف هو صحابة الحديثي اكسومه آية كما هي آية تفسيريات وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نصالي واجيلي مولاك قبل ديوك زمان قبل ديوك طوب دمعنا آية يعني سكوسك صالي صلاة العصر نوسيقو سيقصالي صلاة الفجع لما نهيها يا وصدح لأن الصلاة تسبيح الصلاة هي تسبيح وإذا الله كان بيش مصال هذا صلاة به قبل تلوع الشمس وقبل غروبها هذا صلاة بالضبط هذا صلاة فيه هذا هو سبابه يكوافقه ومشكو أن لا كم هنا مولواكي كيش وآقرة ففي هذا الحديث هناك تستهي حديث إشارة, إشارة إشارة إلى الصلة ما فنقمانه بين الصلاة بين الصلاة والرؤية نكمونا الله سمعنا فقواس هنا سباب كوب ويمسنجي يكون نكمونا الله نكوه فاث صلاة نتنا زيدي صلاة بيلي صلاة الفجر نصلاة العصر قال الحافظ بن راجع بن رحيم الله بن راجع بسيما زمزمنين مهم سيما وقد قيل في مناسبة الأمر يعني كمسيما يعني علماء مسيما كهوس مناسبة نسابة وهي أمر amri jan bil muhafadha ala hataini salatain amri ya kutuambia sisi tuzihfadhi salatain ya ni wasabih bihamdi rabbika hizo salatain ya ni sa salatul fajr na salat al sasa hiya aya illi amrishah kuhfadhi salatain dibili amri aqiba dhikril ru'ya ba'da yakuhfadhi ba'da yakataja mtuma sallallahu alaihi wasallam masala yakumuna allah ya ni fa inista'tum alla tughlabu bi salatin qabla tulu'i shams qabla huru'i Tasa ulama mizungumziya hikmah. Yaku kutanishwa salambil hizi na kumwana Allah. Kuna hikmah gaya. Tasa ulama wakajiribu kusema. Kuamba kuna munasabam kubwa baina kutaja ru'yatullah na hizi salambil. Aku toliya hana munasabah. Aku mbiya kuna munasabah. Nawa ulama zema hizi. Anna ni kuamba. Ini do' sababu. Ni kuamba. A'lama fil jannah. Ni'ima kubwa mba wakamba itakuwa peponi. Ni ru'yatullah. Tasa aku paili munasabah. Munasabah ni huru maana hizi salambeel kukutanish wana kumwana Allah sebab yakin hizi ni kwa mba kul yang danya pepo hakuna ni'ma kubwa kama kumwana Allah wa ashrafu ma fi dunia na ni'ma kubwa duniani minal a'mal katika amal aw ibadah kubwa duniani katika ibadah hatani salatan ni hizi salambeel ni katika ibadah kubwa danya dunia fal muhafaza alaihima kuzifad ibadah ambili hizi kubwa يرجى و ترجم بها بها هذا دخول الجنة و رؤية الله فيها و نكوم و نالل هذا هو علاق هذا هو نصبه كما قم بذلك عبادة كبيرة دنيانة ذلك كتبت في هذه الصلاة و هذه عبادة تكفة و ذلك وذلك وذلك يمكننا أن يكون نعمة كبيرة كما يكون و نالل ولكن هذا يكون و يكون ترجم و سنه يمكنك أن ترجم هذه عبادة كبيرة Teponi kubu dan angkat kubu. Jelas, jadi ini semangat alaqlah yang ada antara kamu dan saya. Jika kamu tidak dapat beribadat sebelum matahari terbit, atau sebelum terbitnya, maka berikanlah amalan kubu untuk dunia ini. Kita tidak boleh mengangkat kubu dan kita tidak boleh melihat dunia ini. Kita tidak boleh melakukan Kwa untuk dunia ini. Kita tidak duniani melakukan ibadah untuk dunia ini. Kita tidak boleh melakukan ibadah untuk يشو آخرا كما قام بها في زفية لفيلة كتك تكوفو دنياني لن نعبدك وكوني هي دنيا واضح؟ طيب تكوميها فإن شاء الله تعالى ما نهي مسألة من دي واضح؟ تكوميها فإن الله تعالى تكوجك من زياء أسبوع القادم إن شاء الله تعالى الله تعالى أعلم صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع